ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الصاغوت وقد أمروا أن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 فكيف إذا أصابتهم مضيعة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانه وتوفيقه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 ولو أنهم اظلموا أنفسهم جامعون كفستو الله فستو الله واستو ف لهم الرسول نوجد الله تواب الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى سيحكمك في فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما